وتقول قد شغلني فلان عن عملي وشغلته بغير ألف قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا سورة الفتح الآية الحادية عشرة وتقول قد وعدت فلانا خيرا ووعدته شرا بغير ألف قال الله تعالى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 حنو السرج انتهى الهامش وكذلك بروث وطبور وخرطوم وحلقوم من قول الله عز وجل إذا بلغت الحلقوم سورة الواقعة الآية الثالثة والثمانون وغرمول الفرس وهو قبيبه قال الشاعر وهو بشر ابن أبي خازم وخنذيذ ترى الغرمول منه كطي الزطي علقه التجار كالعُرْضُل، وكذلك سعلوك وتقول هي ترسوس بفتح الطاء والراء جميعاً، ومثله أسود حالك وحلكوك قال أبو زين الأنصاري عقيل وعامر يقولون في ذلك طرسوس بضم الطاء وتسكين الراء، ويزعمون أنهم لا يعرفون.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 على مثال قول الله تعالى لفي سجين وما أدراك ما سجين سورة المطففين الآيتان السابعة والثامنة وكما قال ترميهم بحجارة من سجيل سورة الفيل الآية الرابعة فشدد لأنه مبني على مثال فعيل فافهم وقس عليه إن شاء الله تعالى وتقول هات المحبرة هاتي المحبورة بضم الميم وضم بفتح الميم هات المحبورة بفتح الميم وضم الباء على مثال مفعله وكذلك جلست في المشرفة وكذلك مررت بالمقبورة وكذلك حلقت مسربتي والمسروبة شعر الصدر ومن صفة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان بقية المسروبة هامش انظر غريب الحديث لأبي عبيد والنهاية لابن الأثير انتهى الهامش وما كان من الآلات مما يرفع ويوضع مما في أوله ميم فكسر الميم أبدا إذا كان على مفعل ومفعله تقول في ذلك هذا مشمل هامش المشمل سيف قصير يشتمل عليه الرجل أي يعطيه بثوبه انتهى الهامش ومثقب، ومقود، ومنجل، ومبرد، ومقنعه، ومصدغه، ومجمره، ومسرجه، ومشربه، ومرفقه، ومخده، ومحسه، ومظله، فهذا كله مكسور الأول أبدا، سوى منخل، ومسعط، ومدهن، ومدق، ومكهلة، فإن هذه الأحرف، جاءت عن العرب بضم الميم وتقول عليا بالطنجير بكسر الطاء وكذلك الخمتيت والجرجير والبطريق والقنجيل أبدا ومثله في كتاب الله تعالى ما يملكون من قطمير سورة فاطر الآية الثالثة عشرة وكذلك بهليز وتقول خرجنا في رفقه عظيمة بضم الراء ومثله من الكلام جلبه وجبله هامش الجبلة السنام انتهى الهامش والجلبة قشر القرحه وأثرها وجمعها جلب قال الشاعر اصبر, أصبر من عود بجنبيه جلب هامش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 ويقال أنا في جوار زيد وله جوار قدون بكسر الجين ويقال سوار المرأة بالذي يكون في يدها ويقال إسوار بالالف وبغير ألف قال الشاعر في السوار ألا طرقت بعد الهدوء نوار تهابى عليها دمد وسوار وفي الجمع أسوره وقالت الخنساء في الإسوار مثل الروبيني لم تدنس حبيبته كأنه تحت البرد إسوار وفي الجمع أساوره وأسوره وقرئ بهما هامش القراءة التي يشير إليها هي في قوله تعالى في سورة الزخرف الآية الثالثة والخمسون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وهي قراءة حفص أما باقي السبعة فيقرؤون أساوره انظر التيسير للداني انتهى الهامش وتقول هذه زبيل بإسقاط النون قال الشاعر لخرد قطاية ولحمل فيل وماء البحر يغرف في زبيلي هامش لم أعفر على البيت في مصادري انتهى الهامش ويقال أترج. وإجّانه وإجّاص هذه الأحرف بإسقاط النون وتقول غسلت رأسي بختمي بكسر الخاء وعندي غسله بكسر الغين قال على قمة المعبدة كأن غسلت ختمي بمشفرها في الخد منها وفي اللحيم كالغيم وتقول للرجل إن راشدا أنق الله غسلك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 لو كان بالفرد الحوال لن صدعت من دونه كبد المستعصن الفردي وتقول هذه فخد أيضا بفتح الفاء وكسر الخاء قال الشاعر على فخديه من براية عودها شبيه سف البهمي إذ ما تفتلا حامش البيت لأوس بن حجر في ديوانه والأشباه والنبائر للخالديين والأباد لابن الأنباري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 الرجز لابن المقدام جساس بن قطيب في لسان العرب والمستقصى وهو بلا نسبه في مجمع الأمثال للميداني وجمهرة الأمثال للعسكري وفصل المقال وأمال القال والبخلاء للجاحظ والبيان للجاحظ وتهذيب اللغة والحيوان للجاحظ انتهى الهامش وتقول عندي وقر حطب ويقر حنطة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 البيت في دوان عبيد بن أبرص وشرح المعلقات العشر للتبريزي وجمهرة الشعار العرب وشعراء النصرانية قبل الإسلام انتهى الهامش وقال أبلغ أذا جادر فيكم وجادرة ومحصن ابن حسين ذاك ذا الغسن فهل ظلمتكم أم هل حرمتكم أم هل أخذت لطرم الدهر من ثمني والغسن الشعر الطويم ومنه قالوا رجل أغسن وامرأة غصناء إذا كانت كذلك وتقول جروا لورد الكلب بكسر الجيم وكذلك ثوب رخو وكذلك رطل الذي يكال فيه قال الشاعر لها رطل تكيل الزيت فيه وفلاح يسوق لها حمارا حامش البيت لعمر بن أحمر الباهلي في مجاز القرآن واللسان والتاج وجمهرة اللغة وتهذير اللغة والمحكم لابن سيدة والتكملة للصغاني انتهى الهامش وتقول هذه أتان للأنسى من الحمير بغيرها فإذا كانت ثلاثة قلت ثلاث آت لمد الألف فإذا زادت قلت هي الأتن مثل الصخف والرسل قال الشاعر فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني هامش البيت لوزيد بن مفرغ الحنجري في ديوانه انتهى الهامش والأتان أيضا الصخرة الراسية في جوف الماء والأودية قال الشاعر هل تلحقني بأخرى الحي إذ شحطوا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 فهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه وإصلاح المنطق والمنصف من جني ولسان العرب انتهى الهامش. ويقال قص الشات وقصصها بالصاد. هامش هو زور الشاه وهو رأس صدرها موضع المشاش في فصيح ثالب وإصلاح المنطق وأدب الكاتب انتهى الهامش. ولا يقال بالسين والقص بالسين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 لعل الساعة قريب سورة الشورى الآية السابعة عشرة وقد بنت العرب فعيلا بغير هاء أيضا ومنه قوله تعالى وقالت عجوز عقيم سورة الداريات الآية التاسعة والعشرون ولم يقل عقيمة وكذلك دراعة جديد وقد يكون فعيل ايضا للجميع فتقول في الدار نساء كثير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 وشرح أبي من لديب للبغدادين والصحاح انتهى الهامش فقال بأمير ولم يقل بأميرات وذلك أنه جمعه على لفظ فعيل وقد بنت العرب فعولا بغيرها إن أيضا من ذلك هذه امرأة ولود وكسوب وخدوم وودود ورمكة عضود هامش الرمكة الأنثى من البرادين انتهى الهامش وجموح وعثور وأم النزور إذا كانت قليلة الولادة قال الشاعر بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر نقلات نزور هامش ينسب البيت لكثير عزة في لحن العوام للزبيد وامال القالي وجمهره اللغة واللسان والتاج وهو في ملحق ديوانه وينسب لعباس بن مرداس في اللسان والحماسه بشرح المرزوق لحياة الحيوان وهو في ديوانه. كما ينسب لمعاوية بن مالك ابن جعفر ابن كلاب في جنهرة ابن حزم. وينسب للمجاشي في المخصص. وينسب للغزي في البديع لسامه بن المنبل. انتهى الهامش ومنه قوله تعالى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 ومطعان ومغناج ومعطال ومتفال ومدهاج ومضحاك ومعطار. قال الله جل ثناؤه إن جهنم كانت مرصادا سورة النبأ الآية الحادية والعشرون. وقال بالرمة غراء عيناء مدهاج إذا سفرت وتحرج العين منها حين تقبو. هامش البيت في دوامه.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 وجواله ورجل مراوية وباطئة وباهية ورجل يجوجه وصرورة وهو الذي لم يحج قط قال النابغة الذبياني لو أنها عرضت لأشمط راهب يخشى الإله صرورة متعبدي لرنى لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وان لم يرشدي ويقال رجل هيابة وهو الذي تأخذه الرعدة عند الخصومة فلا يقدر على الكلام ومثله جثامه قال الشاعر تنبئك اني لا هيابة ورع عند الخطوب ولا جثامه حرب ورجل فحاشة وكذلك وقاعة وبسامه وهلباجة قال الشاعر قد زعم الحيبر أني هالك وإنما الهالك ثم الهالك هلباجة ضاقت به المسالك ويقال قد نقه فلان من المرض بفتح القاف ونقه ونقهت الحديث إذا فهمته بكسر القاف قال الشاعر يا أيها البدر الكريم الأروع أنقه عني ما أقول وأسمع ومنه قولهم فلان لا يفقه ولا ينقه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 ولا من أكمت كما قالوا أبلق وبلقاء وأبهم ودهما وأصفر وصفراء وتقول هذه جبنة وهو الجبن بتشديد النون وضم الباء قال الشاعر كأنها جبنة لم تعصري أو بيضة لم تعبري وتقول مشيت حتى أعيت بالألف ولا تقول عيت إنما يقال في الأمر الذي ينسد عليك فيقال فلان أعي بأمره من العي ويقال برذون وبرذونة وغلام وغلامه ورجل ورجله وشيخ وشيخة قال الشاعر باتت علي إرم رابئة كأنها شيخة رقوب وقال آخر وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا ويقال سبت وثبتان وأسبت وسبوت وأسبات وأحد واحدان وأحد واثنين واثنوان واثنين وأثاني وثلاثا وثلاثاوان وثلاثوات وأثلثة وأربعاء وأربعوان وأربعوات وأرابيع وخميس وخميسان وخميساوات وأخمسة وجمعة وجمعتان وجمعات وجمع وتقول احددت السكين بالأرث وحددت اخدود الدار فأنا أحد وتقول صح السكران إذا أفاق بغير ألث وأصحت السماء وتقول أصح هي أم غيم ويقال يوم غيم ويقال هذا يوم مغيوم أيضا وتقول عندي كوز, كوز صفر بضم الصاد والصفر بكسر الصاد الخال من كل شيء قال الشاعر وإن بيت صفر الكف والبطل قاويا وتقول خاصمت فلانا فكان ضلعك علي والضلع الميل والضلع بكسر الضاد وفتح اللام هي ضلع الإنسان ويقال عندي دقيق سميد بنياء لأنه على فعيل ولا يقال سميد لأنه فعل وليس في كلام العرب فعل إلا قليل ويقال عندي جد سمين بفتح الجين فإذا جمعت تقول ثلاثة أجد، وكذلك لحم وثلاثة ألحل وجر وثلاثة أجل والكثير الجراء والجداء ولا تقول جدائي وتقول دوات ودواتان ودوه وتقول هات المرآة على مثال المرآة وتقول هي الأبشية ولا يقال الضحية وكذلك هي الأرجوحة والأرجوزة والأنبوبة ويقال فلان معدن العلم ولا يقال معدا بفتح الدال ليقال كبت الله عدوك بغير ألف وتقول قد خصيت الفحل بغير ألف وهو الخصاء ولا يقال الإخصاء وتقول قد شيب الرجل وشيخ وشاخ وتقول علي بالدجاد بفتح الدال وتقول شهدنا إن لاك فلام وهذا ملاك الأمر وتقول عقدت الخيط والحبل وأشبهاه بلا ألف وتقول أتيتك يوم عرفة بغير ألف ولام ووقفت على دجلة ليقال هو الكتان لفتح الكاف وتقول فرخ وأفرخ وهديت العروس إلى زوجها بغير ألف ويقال صدقته الحديث بغير ألف وأصدقت المرأة فداقا ويقال مسك الشات هو جلدها ويقال عاث في البلاد وعثى إذا أفسد وتقول وأقبسته العن بالألف وقبسته النار بلا ألف ويقال عندي درهم بكسر الدال وفتح الهاء ويقال حاطك الله بعونه وتقول دعي الثوب حتى يجف بكسر الجيم ويقال رمان إمنوسي وعنب الملاحي وتقول عيدي منادل ومنوان وأمناء كثيرة وتقول رجل جنب وادلان جنب ونسوة الجنب بالمذكر والمؤنث سواء وتقول ما لقي الناس من جدري بضم الجيم وفتح الدال وتقول هو الخيام بالذي يؤكل عليه بكسر الخاء ويقال عقار بفتح العين وتقول بفقت الإناء وهرقته ولا يقال أدفقت ولا أهرقت وتقول فسد الشيء بفتح السين وكذلك سبحت وتقول قد ذهب القر وأقبل الضفء ويقال فص الخاتم بفتح الفاء ويقال خاتم بفتح التاء ويقال المال يمدات يمي والخباب وأشبه يمي قال الشاعر يا حب ليلى لا تغير والذبي يمي كما يمي الخباب في الودي تم الكتاب بعين الملك الوهاب انتهت, انتهت هذه المادة. مادة. مادة. ولكم, ولكم تحيات أخوانكم في شبكة بالألوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته